فارد جناحين وكان ريشه طويل أصمر القبوة ملياه والرمش في عينيه أصمر اللا وجه الطير كان شكله جميل أصمر فارد جناحين وكان ريشه طويل أصمر القوه ومالياه والرمش في عينيه اصلا لما شافوه الطيور في الحال خافوا منه فروا من الخوف وساعتها اوام طاروا وقبل وحده ولا قربش طير فارس ما سبشي للعداء الطير عجب الشريفة قربت منه وهو ثابت مكانه كلهم طار قالت الشريفة يا رب انت المعين وسنة فالد الشريف يا رب انت المعين وسند انت القوي يا عزيز حمل الضعيف وسند بحق جاه النبي في كل سند في الزقن ديه ولد فالد شجاع اصمر طلبوا النساء من اله العرش وداهم بعد ما ابن الدعا بالخير وداهم انعم عليهم بنعم الخلف وداهم مرات سرحان جابتي وغلام وحسن مرات سرحان جابتي وغلام وحسن وجهه كما بدربه لسه صغير محبوب سرحه نهارها وسموه الدريد حسب وامراه نايب اهي وضعت بهير محبوب في الطبع طالع له طيب وشكله حسب المال نعمه عظيمه والخلف محبوب وامرات غانم اهي وضعك لا مؤمين تم اهديا بالخلافات ويبقى امين غانم نعرها فرح غانم نعرها فرح غانم نعرها فرح وانصر